الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين قبل أن نشرح في الدرس يقف الإنسان مع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة إن حينما يتفكر الإنسان في هذا النبي العظيم في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف هو كم ضحى وكم بذل صلى الله عليه وسلم من أجل أن يبلغ الناس هذا الدين انظر إلى حياته وانظر إلى تلك المواقف التي مرت الرسول صلى الله عليه وسلم مواقف كثيرة مرت عليه ولا تجد منه إلا ذلك النبي الصار ولن تجد منه إلا ذلك النبي ذلك الرسول لا يملك في قلبه إلا الرحمة إلى الناس ولذلك لما ينظر الإنسان إلى هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم لا يملك إلا أن يحمد, يحمد, الله, يحمد الله عز وجل أن جعلهم أتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم احمد الله أنك من أتباع هذا النبي العظيم احمد الله حمدا كثيراً حتى ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن موسى لو كان حيا لم يسعه إلا إيش أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك كان هو من أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضلهم وكانت هذه الأمة من أشرف الأمم ومن أفضل الأمم عند الله سبحانه وجل وعلا وانظر إلى قوة علاقة الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة انظر إلى قوة العلاقة كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه يعني من تلك الحديث التي يقف الإنسان عندها وقفة متأمل متدبر حينما دخل المقبرة وسلم على أهلها السلام عليكم أهل الديار من المؤمين والمسلمين أنتم السابقون نحن اللاحقون ثم قال تمنيت لو أن لو رأيت إخواني تمنى أنه لو رأى إخوانه فواحد من الصحابة قال يا رسول الله اولسنا إخوانك قال لا أنتم أصحابي من إخوانك يا رسول الله قال قوم يأتون من بعدي يود أحدهم لو يراني بأبيه وأمه يعني الواحد يستعد أن يضحي بنفسه وبأزأ بأبيه وبأمه مقابل أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم فواحد قال يا رسول الله كيف تعرف ما قد مت قال رأيتم لو أن أحدكم عنده خيل بهم دهم سواد كلها لون واحد سواد وبينها خيل غر محجلة عليها اثار البياض في جبهتها قوائمها كان يعرفها قال عن قال كذلك ياتون امتي غرا محجلي من اثار الوضوء هنا يبين صلى الله عليه وسلم انه مشتاق مشتاق لمن مشتاق لهؤلاء الناس الذين لم يروه ولم يصحبوه ولم يخالطوه ولم يعيشوا معه فهو يشتاق اليهم ونحن كذلك نشتاق للرسول صلى الله عليه وسلم لذلك انا اسالكم بالله اظن كل واحد فينا بل أعتقد يتمنى الا يرى الرسول في النوم صح ولا كلنا كلا نتمنى ويتمنى والبعض يلح في الدعاء ان يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في النوم ولكن يا اخواني لا بد من ان نبذل لا بد ان نعمل لا بد ان يظهر علينا العمل اتجاه هذا النبي صلى الله عليه وسلم فان لم نكن عندنا عمل فكيف نتمنى أن نكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم كيف والرسول صلى الله عليه وسلم قال لذلك الصحابي الذي يصب الماء سل ماذا تريد قال أسألك مرافقتك في الجنة قال وغير ذلك قال هو ذاك قال عم على نفسك بكثره السجود إذن بالعمل وانظروا إلى فعل الصحابة إلى التابعين إلى الأخيار يحتذون ويقتدون ويهتدون بهذه الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن كذلك إذا أردنا أن نحشر مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن نرد حوضه وأن نشرب من حوضه وأن تحل علينا شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فلينظر, فلينظر أحدنا إلى, إلى عمله هل اعمالنا موافقه لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم أملا وهذا مهم جدا ثم بعد ذلك ان ننظر الى موقفنا من اصحاب ان ننظر الى صحابتنا الذين مات عنهم صلى الله عليه وسلم وعنهم راض الى اولئك الاخيار الذين نشروا هذا الدين واتوا لنا بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم وبحياته فاقل ما يمكن ان نفعل لنترضى أن عنهم وأن نعرف لهم قدرهم، وأن نعرف لهم مكانتهم، ثم أن نعرف قدر أهل بيته، ثم أن نكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، نكثر من الصلاة عليه ليلا ونهارا في الجمعه حتى ترى كم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نبهنا إذا أردنا أن ندعو انتبه صلّي على النبي صلى الله عليه وسلم عند الاذان صلّي على النبي صلى الله عليه وسلم تدخل صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم بالسنه ان نكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا سمع من اسمنا نصلي عليه ونكثر من الصلاه عليه هو الذي يصلي يعني ان صليت عليه صلى الله عليك كم عشرا يعني انظر الى الجزاء انت صليت عليه الله يصلي عليك يعني الترغيب ليس بعده ترغيب وإذا صلى الله عليك هديت إلى الخير وكما ذكر القيم يعني بعد ذلك في أثر الصلاة عليك من الهداية والنور والخير هو الذي يصلي عليك وملائكته ليخرجك من الظلمات إلى إذا صلى الله عليك أخرجك من الظلمات إلى وإذا سلمت عليه وصل السلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحتاج يتبلغ حد ملائكه وصول هذا السلام انت جالس اللهم صل وسلم على نبينا محمد ملائكه مباشره الى رسول صلى الله إلى رسول صلى الله عليه وسلم الى رسول الله وسلم بعض لو احد خبر فلان بلغك امانه سلم على الرسول هناك أعظم ذلك الانسان الرس الملائكه نصل الله الى الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت في اسناد حسن حديث حسن انك تذكر بالاسم عند الرسول صلى الله عليه وسلم سبحانه تذكر بالاسم فلان صلى عليك ويبين كذلك من القيم انه كما انك تزداد محبه للرسول صلى الله عليه وسلم كذلك من مقابل هو يزداد لك محبه لانك تكثر من الصلاه والسلام علي عليه صلى الله عليه وسلم لذلك نحن لا بد ان نعيش في حياتنا في طاعاتنا وفي تعاملنا بنور النبوه بهدي رسول صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وعلم أبنائي وعلم أهلي في كل شيء لما يشرب اليمين ما أقول يا فلان اشرب اليمين لا تعال شوف الرسول كيف كان يسوي لما يصلي قلت تعال كيف علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نصلي لا أوجه توجيه, توجيه مباشر يعني بالصورة هذه أحاول دائما أن أربط كل فعل حميد بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالله عز وجل قبل ذلك حتى البيت كله ينشع على هذا الأمر ينشع على حب الله على حب الرسول صلى الله عليه وسلم مما يذكر أن أحد الطلبة جاء إلى أحب المعلمين قال يا معلمي يا استاذي أنا في كل ليلة أدعو الله أن أرى الرسول في اليوم صلى الله عليه وسلم لكن ما أرى كل ليلة وأنا أدعو الله قالوا ما ترى قال أنا لا أرى قال طيب الليلة تتعشعني قال طيب فجاء بالعشاء قدم كل موالح أجبان على البان وعلى الأكلات هذه كلها موالح أكل أكل أكل هذا الطالب لما أكل وامتلع قال كل موالح خلاص احتاج العيش إلى ماء قال يا معلم أريد ماء رقي نشف لا والله ما عندي ما. عصير وش اي شيء سائل قال ما عندي شيء ما عندي شيء من السوائل ابدا لا ما لا عصير لا شاي ما في شيء قال وتنام عندي طيب كيف انام اريد ماء خيل انت الان تاكل شيء مالح كيف تنام يكبوط يكضغط ضغطك هيك لا المهم نام هذا الطالب في الصباح جاءه معلمه قال يا بني اخبرني ماذا رأيت في النوم قال رأيت عيوناً خزان ماي أكواب ماء كل ما قال رأيت لما هذا الجسد تفاعل مع الأقل رأيت ربا ليه يشترط أنك إذا كنت محب لرسول أن ترى صلى وسلم ولكن أراد أن يعلمه قد يكون هناك تقصير في ذلك الأمر وإلا إذا دعوت الله عز وجل الله لا يرد لك دعاء ابدا لا يرد لك دعاء ابدا كل دعوة مستجابة فنسال الله عز وجل أن يجعل حياتنا على سنته ويوميتنا على سنته ويحشرنا في زورة الرسول صلى الله عليه وسلم